فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنتَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أُرْسِلْنَا قَبْلَكَ إلَّا رِجَالًا نُوحِ إلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْذِّكْرِ إن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْرِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَانِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 ولقد استهزئ برسل من قبرك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل مئي أكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة نشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذركم من الشاهدين وتَّلَّاه لَأَكِيداً أَصْلَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدِيرينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَّاراً إِلَّا كَبِيرَ الَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 قلنا يا نعركوني فردوا وسلاما على إبراهيم وأردو به كيدا فجعل لهم الأخسرين ونجينا هو لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعادمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلته وكلنا جعلنا صريحين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 لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب